اخوي الكريم اختي الكريمه باقي ايام ونستقبل ضيف كريم شهر رمضان المبارك عسى الله بلغنا وياكم اياه في هذه الايام المتبقيه سنتكلم عن حسن الاستعداد والحفاوة بهذا الضيف الكريم وقبل لا يروح وقت احسن استقبال له المكرمة من رب العالمين سبحانه وتعالى انا راح أقول لك اياها الحين علشان تستعد لها ان الله لا يطلع على عباده في ليله النصف من شعبان ترقب هذا التاريخ نص شعبان فيغفر لجميع خلقه هذه من الله منحه مغفرة بدون سبب إلا لمشرك أو مشاحن إنسان يشرك بالله توحيده غير خالص لله هذا محروم والثاني المشاحن اللي بينه وبين واحد زعله الحين ومتقاطعين ما يكلمون بعض متزعلين على بعض من فترة ممكن يكونون زوجين أو أخوان اثنين أو أهل وأقارب أو أصدقاء وحد الله سبحانه وتعالى وطيب علاقتك مع الناس ورب العالمين يغفر لك سبحانه وتعالى